أن يخرجوا ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِضُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا تتب الله عليهم الجلا ألعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شقوا الله ورسوله وَمَن يُشَاق فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلْيُخْزِ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَا فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ قَيْدٍ وَلَا ركاب، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ قَيْدٍ وَلَا رِقَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُم رَسُولُكَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحب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 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالمديماني ولا, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم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 معكم ولا نفيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون فإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ين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 ذلك بأنهم قوم لا يحتلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِن كَيْنِي أَقَافُ اللَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك جزاء الظالمين يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وَالْتَرْضُرْ نَفْسٌ مَّا قَدْ تَمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله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 أصحاب الجنة هم الفائدون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها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 هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبد سبحان الله عما يشركون هو الله القالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم